للنشيط الإسلامي تقدم أطياف أطياف أطياف في الليل والذكريات آلام الجريح حين تمر أطياف المنى تتعانق الأشواق ويمتد الحنين وتتوافق الكلمات مع المشاعر نفتش في حنايا الزمن عن نسمات تمر بنا لنرسل معها زفرات آهاتنا وحنين أمانينا ومع إشعاعات الهجرة وإرهاصات المولد يشرق الأمل في القلوب المعنى فيعلم اليتيم أن له مأوى ويعلم السائل أن له رحمة ويعلم الساري في الظلمات أن درب النور قريب وأن رحمة الله قريب من الوحسن <تصفيق> تبارك من أوحى وألهمه التبيان في كل خاطر وعلمه نطق الكلام جَمَّلَهُ رُوحًا بِتِلْكَ الْمَشَاعِرِ وَسُبْحَانَهُ قَدْ نَزَلَتِ الذِّكْرَةُ شَرَعَةً سَمَاوِيَّةً تَدْعُو تَدْعُو تَدْعُو لِأَسْمَ رَغُولُ النَّاسِ حَتَّى شَدَّ ذِهِ لِسَانُ رَسُولِ اللَّهِ لِسَانُ رَسُولِ اللَّهِ لِسَانُ الطيور وأسمعينا اسمعينا اسمعينا هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين أعيدي يا طيور وأسمعينا اسمعينا اسمعينا هدي يفرح القلب الحزين الحزين الحزين وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين ذكر محمد أغلى ناشيد ومجد محمد أحلى رنين ولو طاف فسموه بالرض يوما كتطوى في المناب السهرين فذكر محمد أغلى شيدا ومسجد محمد أحلى رنينا ولو طاف اسموه بالرض يوما كتطوى في المناب السهرين لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت يا سمينا لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت يا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هدي يفرح القلب الحزين الحزين الحزين, الحزين أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هدي يفرح القلب الحزين الحزين الحزين, الحزين وبسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين إله الكون قد أهديت نورا حكا حكا أن وراه وأهدى من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للحائرين إلى هالكوني قد أهديت نورا حكا أن وراه للنظرين من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للحائرين نبي الله أشرق في قريش. و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 ما دل زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين وكم وعد البانات وهم قوسات فما رحم البانات ولا البنين قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحجارة خمدين وكم وعد البانات وهم قوسات فما رحم البانات ولا البنين قد اتخذوا من الأحجار ربا صاروا كالحجارة خامدين أيأتي منقذ من أرض روما أي أنقذهم رسول من أثينا أيأتي منقذ من أرض روما أي أنقذهم رسول من أثينا أعيدي يا طيور وأسمعينا اسمعينا أسمعين هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين أعيدي يا طيور وأسمعين اسمعينا أسمعين هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين حراء بذلك الإنقاذ أحار ونبتت بيت العز الماكين جبال أثمارت بستانا وحين وفاضت كوثارا للشاربين حراه بذلك الإنقاذ أحرى ومكة تنبيت العز المكين جبال أثمارت بستانا وحين وفاضت كوثارا للشاربين وجاء محمد أهلا وبشرا بمنقذ ذهرين دنيا ودينا أعيدي يا طيور وأسمعين أسمعين أسمعين هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين أعيدي يا طيور وأسمعين أسمعين أسمعين هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين وبسم محمد زف الأراضي رحيقا في قلوب المخلصين والأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فواعجب لقوم كذبوه ألم يكبينه هم يدعى الأمين، الأمي لم يقرأ كتابه، فعلم طارئين وكتبين، فوعجب لقوم كذبوه، ألم يكبين بينهم يدعى الأمين، ومن يرضي صدق في صباه، ومن يرضي صدق في صباه، يصدق عند سن الأربعين، أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا، أسمعينا هديلا يفرح القلب. الحزينة الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا. اسمعينا هدي لن يفرح القلب الحزين الحزين الحزين وبسم محمد زف الأغاني رحيق في قلوب المخلصين وبسم محمد زف الأغاني رحيق في قلوب المخلصين وبسم محمد زف الأغاني رحيق في قلوب المخلصين عيد يا طلور واسمعينا هدي يفرح القلب الحزين أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزين وباسم محمد زف الأغاني رحيطا في قلوب المخلصين ظلام الليل قد ملاء الروابي وأخلدت الحياة به سكونا وأهل الكفر يأتوا في سهاد يزيد على سهاد المغرمين ظلام الليل قد ملاء الروابي وأخلدت هدت الحياة به سكونا وأهل الكفر يأتوا في سهاد يزيد على سهاد المغرمين فهل سهروا لإدراك المعالي؟ أفي الخيرات كانوا ساهرين لقد مكروا فما غفروا بخير وَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أَعِيدِي يَا طُيُورُ وَأَسْمِعِينَا هَدِيلاً يُفْرِحُ الْقَلْبَ الْحَزِينَا أَعِيدِي يَا طُيُورُ وَأَسْمِعِينَا هَدِيلاً يُفْرِحُ الْقَلْبَ الْحَزِينَا وباسم محمد زف في الأغاني فحيقا في قلوب المخلصين رسول الله حل بغار ثوري مع الصديق محروسا مكينا وصاحبه يخاف عليه جوا وبغيا اتٍ جاهرين فقال للنبي يصدر وصادر بينما نصارع الصادرين فنحيل سبيلنا فلا تكو يا هبا بكر حزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا لم يفرح القلب الحزين وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين قريش تبتغي إرجع بكل رجالهم مستأجرين فقام سراقة يحدو جوادا ليربح من جماله ملمئينا إذا بجواده يكبو صريعا كأن صهيله أضحى أنينا سراطة عد وسيفك في قراب أجدت تحارب روح الأمين أعيدي يا طيور خديلا يفرح القلب الحزين اعيدي يا طيور واسمعينا خديلا يفرح القلب الحزين وباسم محمد زف بال اغاني في قلوب المخلصين أرى كل المدينة في انتظار إلى استقبال خير القادمين مدينة حكمة ومقام صدق قدا كل الوجود لها مدينة أرى كل المدينة في انتظار إلى استقبال خير القادمين مدينة حكمة ومقام صدق قدا كل الوجود لها مدينة لقد فازت بهجرته إليها وصارت من الهدى حصناً حصيناً وصارت من الهدى حصناً حصيناً وصارت